això تسابقني ألا يشوق وصلني وانا اللي ما أبد في يوم دروب الكون تبعدني سلام الله على الأحباب عدد مطافة الأسراب جمعنا للوصل الأسباب ولا به شيء نعمي عليك يا تسابقني ألا يشوق وصلني وانا اللي ما أبد في يا لو سلام الله على الاحباب عدد ما فاضي للشرب معنا ولا بشيء مناني الا يشوق <تصفيق> لكم اهدي حروف الشوق على راسي وانتم فوق سيوف بس انا يا برو الطيب ترفعاني لنا عهد الوفا زمان يدون احرف العرفان تراني منكم الحان جميعنا وصل لي ما بديو من كانت الله على الاحباب عد الوطنه الاسرى جمعنا للوصل اسباب ولا بشي يمناني الا يشوق الا يشوق الا يشوق الا يشوق الا, يشوق ألا يشوق زرعتوا بالهنا والخير معاني الود لاجل الغير قضاكم في فؤادي غير معاكم شوقي يجمعاني عسى رب الملأ والجوذي هني خاطر الموعود وانا ما بينكم موجود ورح بالكون يوسعني, يوسعني عليك يا تسابقني ألا يا شوقي وصلني وانا اللي ما Abad fi yòm, d'où, bencóna t'bعدni Sàlâma Allah, ala l'Aixbà, ala l'Aixbà Arad m'àtà, fa'till l'Asra C'èmà, na l'Aixbà A l'Aixbà, on nà bàt, s'èmà, n'a ni A l'Aixbà, درب الليالي طال رسمنا للأمل أمان إلهي جم للأحوال لكم أقداري ترجعاني على اللي قيام تسامقني يا لا يا شوق وصلني وانا اللي ما أبد في يوم ذروب الكون تبعدني يا لا يا شوق يا لا يا شوق